لا يصلها الا الاشقى لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاشقاء وسيجنب الذي يما له الذي يدي ما له يتذكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا إَّ بَتِ غدَد رَّه الأعلى إَّكج إلا وَضّ الألى وَلا سَوفَ يضَ وَلا سفَ يرضى بسنِِ الرَّح مان الرَّحيم ن والضحى والضحى ّ واللي إذا سج واللي سج ما وَدك رّك وَما قلَ ما وَذعك وَبّك وَما قلَ وَلآخرُ خَير للكَ مِ الأول وَل لك من الأولى ولا س فر فيك رك فتض ولا سو ف الصك رك فت ووجدك ضلاً فهدى ووجدك ضلاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى أَمَّ الَثمَ فَل تَقُهَبْ فمَّ الِيتيِيمَ فَ تَقَ وَأَمَّ السَّ إِلَ فَلاةَهَظ وَأَمَّ الشَّ إِلَ فَل وَأَمَّ بِنِعَّةِ رَِّكَ فَعدّد وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي ام قضا الذي ام قضا وخر ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسر فان مع العسر وإنما الاصل اسرى فاذا فرغ تفصد فاذا فرغ تفصد والى ربك فرغب والى ربك فارغب